الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فمعنا اليوم السؤال الثامن والثلاثون من آسلية الأجوبة آل التي أجاب عنها فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله فيقول السائل ما رأي فضيلتكم في بعض الشباب الذين يتكلمون في مجالسهم عن ولاة الأمور في هذه البلاد بالسب والطعن فيه ثم أجاب الشيخ زال الله خير بما فتح الله عليه عقيدة أهل السنة أقول الآن عقيدة أهل السنة والجماعة في الحكام هم قسمان قسم منهم كافر هذا الكلام ليس فيه فهذا لا حرمة له ولكن تقدر في حكمه المصالح والمفاسد فإذا كان مفسدة الخروج عليه أعظم من السكوت عنه فالواجب هو السكوت وعدم الخروج لأن ذلك يؤدي إلى مفسدة كبيرة وهذا الحال الموجود اليوم في بعض البلاد الإسلامية التي يحكمها حكام كفار كسوريا مثلا أو كالعراق وما شابه الآن لو حصل وخرج المسلمون على هؤلاء الحكام ماذا ستكون النتيجة في غالب الظن النتيجة هي التي ترونها الآن في سوريا سيتسلط جميع أنواع الكفار على المسلمين وسيحاول كل منهم أن يقطع قطعة له من هذه القصعة ويكون له نصيب فيها وسيتسلط هذا الحاكم الكافر على رقاب المسلمين وس يعني لن يترك شيئا مما يؤذيهم في دينهم ولا في دنيا في دنياهم إلا ويفعله معهم ثمهم سيتفرقون. وسيقتلوا بعضهم بعضاً يحاربوا بعضهم بعضاً ولن يجتمعوا إلا يشاء الله أمراً هذا الحاصل كله الآن الموجود الآن في سوريا وفي العراق هي النتيجة التي كان يراها علماء السنة وتحدثوا عنها والشيخ ابن عثيمين رحمه الله كلام صريح في ذلك حتى لو كان الحاكم كافراً لا قدرة لكم اليوم على مجابهته لأن المجابة ستؤدي في النهاية إلى تسلطه على رقاب المسلمين هذه النتيجة التي نراها أمامنا اليوم في سوريا هي التي كانت متوقعة عند علماء المسلمين والتي كانوا ينصون عليها إذا كان حاكم البلاد كافرا نعم يجوز الخروج عليه وتجوز إزالته بل يجب تغييره لكن هذا متى عند وجود قدرة إن أحكام الشريعة كلها لأن أحكام الشريعة كلها مبنية على القدرة على الاستطاعة فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها والخروج هذا إذا كانت مفسدته أعظم من مصلحته فهو خروج محرم لأنه سيؤدي إلى ما أدى إليه الحال الآن في سوريا فستكون أنت الذي خرجت متسببا في هذا الفساد الواقع حاليا على رقاب المسلمين هذه هذا هو التصرف الشرعي مع الحاكم الكافر أما إذا كان الحاكم مسلما فما دام في دائرة الإسلام فله الحقوق الإسلام من ذلك السمع والطاعة له في طاعة الله إن أمر بطاعة أطعناه وإن أمر بمعصية قلنا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فلا يطاع في المعصر ولا يهيج الناس عليه ولا يثورون بسبه وشتمه على المنابر ولا يكون هو فاكهة المجالس بالسب والشتم والطعن فيه وإيثار الناس عليه وإيغار القلوب هذا كله نتائجه عظيمة نتائج مفسدته كبيرة لذلك نهى عنها السلف الصالح رضي الله عنهم وأدلة الشرع في ذلك كثيرة قد قررها أهل السنة وذكرنا الكثير منها في شروحنا على كتب العقيدة وعندنا أكثر من يعني أو عندنا عشرات الأحاديث التي تدل على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر المسلمين في طاعة الله وعدم جواز الخروج عليهم لما يؤدي ذلك من مفاسد عظيمة نحن لا نقر حاكما على ظلم يقع منه أو على فساد يحدث منه هو إذا حكم بغير شريعة الله فنحن نبغضه لله سبحانه وتعالى وفي الله ونبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من طريقته ومن حكمه ومن قوانينه التي يضعها مخالفة لشرع ربنا تبارك وتعالى وندعو له بالهداية ندعو له بالهداية مش يكون يفسد في الأرض وندعو له بطول العمر يعني كانك تقول له اطال الله في عمرك على الفساد الذي تصنعه هذا خطأ بارك الله فيكم ندعو له بالهداية، صلى الله عليه هدايته تعود بالنفع عليه وعلى الإسلام وعلى المسلمين، فتدعو له بالهداية. هذا الوارد عن السلف رضي الله عنه نعم، فنحن نتقيد بما ورد، فلا إفراد ولا تفريط. الآن الحال موجود في الساحة ما بين إفراد وتفريط، إما على منهج الخوارق ومن رحم الله سبحانه وتعالى الذي اعتدل، وهو كلام أهل السنة من أهل الاعتدال بحمد الله. أما النا... كثير من الناس إما إفراط على طريقة الخوارج من إثارة الفتن والغوغاء والمشاكل أو على الطرف الآخر في المقابل أنه يوالي الحاكم ويعينه ويدعمه على كل ظلم يقع منه مع أنه حاكم لا يحكم شريعة الله ولا يبالي بشرع الله إلا ما ندر إن وجد هذا النادر في كثير منهم والله المستعان فنحن بارك الله فيكم على درجة معتدلة متوسطة، لا إفراء ولا تفريط، لا نعينهم على ظلمهم، ولا نقرهم عليه، ولا نرضى به، ونبرأ إلى الله منهم، وفي نفس الوقت لا نخرج عليهم، ولا نثور الناس عليهم حتى لا تقع المفاسد التي حذر منها الشارع، حذر الشارع من الخروج عليهم لأجلها، فنحن عندما نقول للناس لا تخرجوا على الحاكم الظالم. لا رضاً بظلمه كما يقول دعاة الفتنة ودعاة الفساد وإنما نحث على ذلك طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم أولا ثانيا لحفظ المسلمين لحفظ دينهم وأموالهم وأعراضهم لأن الخروج على الحاكم يؤدي إلى مفاسد عريضة كان علماء السنة في السابق يقررونها في كتبهم وفي صوتياتهم من خلال ما تعلموه وما عرفوه من خبراتهم لكننا اليوم نراه بأعيننا أمامنا في العراق في سوريا في ليبيا في اليمن هذا كله صور واقعية لما كان يذكره العلماء ويحذرون منه في السابق الآن وقع على الأرض لأن الناس اتبعوا أهواءهم وركضوا خلف دعاة الفتنة فنتج ذلك ما ترونه الآن من أهوال ومصائب وأعظم مصيبة تقع على هذه الأمة عندما يهمش دعاة الحق علماء السنة الناصحين لله ولرسوله وللمسلمين ولدين الإسلام يهمشون ويترك كلامهم ولا يسمع لهم ويصدر الحزبيون ودعاة الضلال وأصحاب المصالح والغششة ويسمع كلامهم هذه النتائج التي ترونها في بلاد المسلمين نتيجة هذا الأمر الذي وقع والله المستعان ونصلى الهداية لنا ولكم أجمعين